السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم يا من أسأت بشر إلى مشفعنا شلت على مدى الدهر والتاريخ كفاك يا من أسأت إلى نبينا سفها قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاكة ان الرسول لنور الكون أجمعه ان الرسول لنور الكون اجمعه لكن تعامت عن الانوار عينك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد لعلق السائل في الفتره الفائته كلنا بيتسائل ليه هذا الشخص ليه النبي عليه الصلاه والسلام هو الشخص الوحيد الذي حاز كل هذا الاجماع وحاز كل هذه الغبطه وحاز كل هذا الالم اللي حاز في نفوسنا كلنا بمشارق الارض لمغاربها ما حدش فينا شاف النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش فينا اتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام فينا جالس النبي عليه الصلاه ولا تعلم منه احنا عشنا معاه عشنا مع سيرته. ولكن كل الناس مجمعة على اختلاف درجات ايمانها الملتقين والملتزمين وحتى غيرها. إذا صح المستطلح الناس البقيدة منطقة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام دي بيشترك فيها كل المسلمين دي غيره على مقام النبي عليه الصلاة والسلام اللي يخلي مليار ونص مليار ينتفضوا غضبا للنبي عليه الصلاة والسلام غيرة على مقام النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث هذه الهزة في العالم كله في العالم كله مش في فرنسا بس لا في العالم كله اللي يخلي بلجيكا تفصل المدرس لمجرد ان هو نشر تلك الرسوم غضبه المسلمين غضبه المسلمين دي مش حديثة غضبة المسلمين دي كل ما انغلط النبي عليه الصلاه والسلام غار عليه سيدنا حمزه ذهب الى ابو جهل وهو جالس في النادي قال له اتسب وانا على دينه وكان سيدنا حمزه مش على دين النبي عليه الصلاه والسلام في نفس اللحظه دي ايه اللي يخلي صلاح الدين الايوبي لما سمع ان احد امراء الصليبيين البارون ارنات نكل بأسرة وحاجيج المسلمين وهم راحين يحجوا ويسمى وهم يتألمون ويستغيثون ويصحون ويقولون أين يقول لهم أين محمد فإن محمد أين محمدكم أين محمد ينصركم وينجلكم فأسرها صلاح الدين الأيوب في نفسه وبعد سنين ظل يعمل لها صلاح الدين الأيوب سنين يعمل لها وفي معركه حطين اسير هذا الامير اللي كان اسمه البارون ارنار اسير بين يدي صلاح الدين وقف له قال له انا انوب عن محمد وانا انتصر لمحمد انا مكان محمد عليه الصلاه والسلام مين فينا النهارده ينفع يقول انا مكان محمد مين فينا تقدر تقول انا مكان محمد انا خليفه محمد اللورد الليمبي لما دخل اللورد اللورد كروجر لما دخل في الحمله الصليبيه على دمشق اخر الحملات الصليبيه دخل دمشق قال لهم ودوني قبر صلاح الدين فاكر لصلاح الدين الكلمه دي فكر له الكلمة دي وقف على قبر صلاح الدين وقال له يا صلاح الدين الآن والآن فقط انتهت الحروب الصليبية والآن محمد قد مات لتعلم أن محمدا قد مات وخلف وراءه بنات والله ما مات ولا خلف وراءه بنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حي ينبض في عروقنا حي ينبض في قلوبنا ولو كان صلاح الدين حي لقام وشطره نصفين غبت المسلمين العالمة على مقام النبي عليه الصلاة والسلام الرفيع لحبهم العالم النبي عليه الصلاة والسلام تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبكي في القرآن عند سماعي في القرآن إلا عند ثلاث مواضع كلها على أمته النبي عليه الصلاة والسلام بكى في ثلاث مواضع الأولى في سورة النساء لما دخل عليه عبد الله بن مسعود قال لأ أحب أن أسمع القرآن قال رسول الله او أقرأه عليك وعليك أنزله قال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه سورة النساء حتى جاء إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فنظر إليه ابن مسعود فوشد عيناه صلى الله عليه وسلم تزرفان تزرفان فقال له حسبك حسبك والمرة الثانية لما سمع قول عيسى عليه السلام وهو يقول إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولما سمع قول إبراهيم عليه السلام وهو يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ولم يقض فاغفر لهم بكى عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل للجبريل إذا بلى محمد وسالوا ما يُبكيك فنزل جبريل عليه السلام وقال ي رسول الله إن ربك يقرؤك السلام ويسألك ما يبكيك فقال هيا جبريل أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام فقال يا جبريل أمتي أمة فذهب جبريل وعلى رب وقال يا رب يبكي ويقول أمتي أمتي فقال الله عز وجل له يا جبريل اذهب لي و Dop SUBSCRIBE اننا لن نظرك في امتك ولن نسوك صلى الله عليه صلي صل عليه صلى الله عليه وسلم واحسن منك لم ترقدت عيني واجمل منك لم تلد النساء ولدت مبرئا من كل عيب كانك قد ولدت كما تشاء حب النبي عليه الصلاه والسلام خلى اصحابه أصحاب النبي يحب الموت علشان هيروحوا يشوفوه تخيل كده واحد منتظر الكورونا النهارده الكورونا تبعد الاجتماعي والكمامات والكحول وابعد وما تسلمش وما تحضنش وابعد عني والتعبان نتجنبه و اي واحد في الكحل واحد مستني الكورونا علشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام اخت سيدنا بلال وهو بيموت بتقول واا كرب أخاه وااا كرب أخاه اللها لا تقولي واا كرب أخاه قولي واا فرحتاه غدا نلقى الأحبة غدا نلقى الأحبة محمد وصفه تعرف أن أخي الممنية من أمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشوف أنه كان يشوفك, إن يشوفك. النبي عليه الصلاة والسلام أقعد وصد أصحابه فيهم يقولهم وددت لو أني رأيت إخواني فقالوا له أولزنا إخوانك يا رسول الله قال لي composition إخواني وناسهم يكونون بعدين يودوا أحدهم لو رأاني بأهله و ماله يعني They just use bloodshed bueno يشوف صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام خلى أصحابه أصحابه, أصحابه, يعني أصحابه كانوا يعشقونه عزقا سيدنا عمرو بن عاص يقول لك أنا لا أطيق أن أحد النظر إلى وجهه سيدنا أبو رايرا بصحيح البخاري يقول خرجت ليلة البدر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إلى البدر وأنظر إلى وجهه أنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه والله لهو أحلى عندي من البدر متصلى عليه صلى الله عليه وسلم أحكي لك موقف من الموقف الشديدة على النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو في الهجرة سيدنا أبو, ها... سيدنا أبو بكر كان بيسير أمامه في الهجرة ويسير خلفه ويسير عن يمينه وينسي... ويسير عن يساره حتى ما... ما تعبوا الاثنين فبيقول فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم ردائي وطيبته له واخلته له نامي رسول الله ثم وقفت أحرسه سيدنا أبو بكر هنا تعبان زيه ثلاث يام ونص تعبان سفر وحر وعطش وغروب وأهل و... مكة بيبحثون عنهم وينقبون عنهم كل صغيرة وكبيرة وسئلنا بكر يقول فوقفت أحرسه وقفت بجواري أحرسه فمر راعي أغنم فقلت له أحرب لنا فحلب لنا وكان معي إذاوة فيها ماء بارد فطيبت اللبن البارد بالماء الساخن مخافة أن ينزل في حلق النبي صلى الله عليه وسلم ماء لبن ساخن فذهبت به إلي فوافيته مستيقظا رحت بقيت صاح عليه لا إحنا بش ينفع النبي نصليش عند النبي لازم يا جماعة نصلي عند نبي عليه الصلاة والسلام النهاردة يوم النبي عليه الصلاة والسلام لازم نصلي عليه قال عليه الصلاة والسلام خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده ولم يصل عليه الله صلى وصلي عليه. وسلم وزيد وبارك عليه السهيد الأبو بكر بيقول فذهبت إليه فوفيته مستيقظة لحت لقته صاحي فقلت له وشرب يا رسول الله سهيدنا البقر بيقول إيه فشارب حتى رضيت وفي الوقت تانية فشارب حتى رويت عارف ابو الله يدي له الصحة كان يقول اللي يدي لدني تمره ألاقي حلوتها فريئي ادعوه ربنا يشفي وعافيه رب الله ما اميت اللهم اشفي ايش لا يغادر وصخما واشفي مرضانا ومرضى المسلمين سيدنا ابو بكر او النام عليه الصلاة والسلام هو اللي شرب وسيدنا ابو بكر استلز وروي ورضي هو ده هو ده اسم الحب الحب هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما دخل عليها عمر بن عطاوب يقول له يا أم المؤمنين حدثين عن أعجب ما رأيت من رسول الله قالت نام بجواري ليلة حتى مس جلده جلدي وظهر بغري ثم انتفض فقام فقلت إلى عين يا رسول الله فإني أهوى قربك وأؤثر حبك أنا بحبك وبحب أربك إلى أين يا رسول الله فإني أهوى قربك وأؤثر حبك قال ذليني يا عائشة ذليني أعبد ربي بتقول أم المؤمنين يا عائشة فقام فصلى وكبر ثم بكى وقرأ حتى بلت دموعه لحيته ثم ركع حتى بلت دموعه حجرة ثم سجل حتى بلت دموعه الأرض فلما انتهى من صلاته قلت يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة يا عائشة أَفْلَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كانت الأمة تاخد من إيده تلف به طول النهار طول النهار فلا تتركه حتى يقضي لها حاجتها النبي عليه الصلاة والسلام كان كل من رأى أحبه يقول لك من رأى كمن رأى الشمس الطالع كأن القمر يزري في وجهه يقول نعته لم أرى مثله ولم أرى بعده قط عليه الصلاة والسلام الصبيان الاطفال لما كانوا بيمروا عليه وهو قاعد في مجلسه مجلس الحكم المجلس الكبير كان الصبيان الاطفال وهو قاعد في مجلسه اذا مروا عليه يسلموا عليه يسكت ويسكت كل من بجواره ويرد عليهم مر عليهم وهم يلعبون سلم عليهم ووقف وضحكهم ومازحهم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام حتى في الحرب حتى في الحرب كان رجلا صالحا لما تقرا في دخول هتلر فرنسا والمشانق والمحاكم اللي عملها بدون أي بدون أي عدل اجتياح ربنا قال إن الملوكة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة ربنا قال وكذلك يفعلون النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سبحان الله العظيم كنت بقرأ في محاكم التفتيش بقولك إن محاكم التفتيش كانوا بيصنعه للمسلمين أراضي من المسامير عارفين الأجنة أرضي من المسامير ويربطون المسلمين من أرجلهم في أرجل الخيل ويضربون الخيل فتجري بأجساد المسلمين على المسامير فتقطعها إربا إربا وسيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجاهل بيسبه وبيشتمه وإنه لا يعرفه سيدك النبي محمد كان يقول إذا أرسل سرية أو بعث غزوا يقول لهم اغزوا باسم الله على بركة الله لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا تقطعوا شجرة ولا تتبحوا بقرة وكونوا عباد الله وفقار رحمه ما عليه صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي كانوا يعشقونه عشقا كانوا يعشقونه عشقا ودي مش هادة احد اعداء النبي مش هقولك حب اصحابه انا هقول لك حب اعداء النبي عليه الصلاة والسلام له عروى ابن مسعود الثقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا في, في, في سرعة في في الحديبية بيقول لما رجع لقومه بيقولهم لقد وفدت على الملوك ورأيت كسر وقيصر والنجاشي والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما امرهم بأمر إلا إلا ابتدرو أمره ولا نهاهم عن نهي إلا اجتنبوا نهيه ولا توضأ وضوءا إلا كادوا يقتدلون على وضوئه وما تلخما نخامه إلا وقعت في يد حليم فدلك بها وجهه صلى عليه صلى الله عليه وسلم الشعراء النصارى نصراني من لبنان كافر مش مسلم لما قرأ عليه الصلاه والسلام كتب ديوان من الشعر سطرب بتن ألف ولقد رأيت من الشماء لسقها ما أبكى عن وصفه كلماتي هي باقة أغدي إليك زهورها يا خير من يزهو به بستاني ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في يوم أصحابه زعلوا منه أنا مش سامع الناس بتصلي على النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى عليه حج اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زعلوا منه في يوم يا ترى إيه اللي حصل النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج رايح فتح مكة وكان الجيش بتاعه من الأنصار وبعض قبائل العرب الجيش بتاعه كان حوالي عشر تلاف مقاتل لما خرج راح فتح مكة وقابل قومه في ناس من كفار قريش معاوية بن أبو سفيان وأبو سفيان وأسلامه ودخلوا لجيش النبي عليه الصلاة والسلام وكان اسمهم مسلمة الفتح دول كانوا 2000 وكان الجيش الأدين بتاع الأنصار كان 10 ألف فبقى في 12 ألف أسبوعين وراحوا غزوة حنين غزوة حنين كان فيها شدة في الأول وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين وجد غنائم حنين ففقى فيه هنا فريقين فريق قديم اللي شال الإسلام حمل هم الإسلام الأنصار اللي عادوا العرب كلها وأعطوا, وأعطوا بيوتهم وفلزات أجبادهم وأعمارهم وماتوا أفنى وأعمارهم وأعمار أبنائهم وأموالهم لحمل هم الدين وفي هنا ألفين من المحاربين من أشد المحاربين للإسلام يعني لسه مسلمين من, من يومين فجات الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعطي للفريق القديم ولا يعطي للفريق الجديد جديد مين انت ايه رأيك لو انت مكان النبي تدي المين انا انا انا كنت هدي للقديم اللي حمل الدين وضحى وجات الغنائم بقى فاعطيهم النبي عليه الصلاه والسلام كان اذكى مني ومنك النبي عليه الصلاه والسلام ادى للفريق الجديد اللي هو المسلمين الجداد مسلمه الفتح يتألف قلوبهم على الإسلام نحن عندنا في مصارف الزكاة الثمانية عندنا والمؤلفة قلوبهم نحن ممكن نتألف قلب حد ونسبتوا على الإسلام أو ندخلوا للإسلام بالمال النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم ده علشان يسبتهم على الإسلام فلما ادلهم هذا المال الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا وقالوا يعطيهم ويتركنا وما زالت سيوفنا تقتروا من دمائهم نحن كنا لسه من قتلهم هو المبارح انه يعطيهم ويتركنا وما زالت سيوفنا تخطر من دمائهم والله لقد لاقى رسول الله قوما خلاص النبي عليه الصلاه والسلام رجع ايه لقومه خلاص بقى النبي عليه الصلاه والسلام سمع الكلام ده جمع الانصار وقال لهم يا معشر الانصار ما قالت بلغتني عنكم يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله ليه الم تكونوا عاله فاغناكم الله بيه الم تكونوا ضعفاء فقواكم الله بيه قالوا بل يا رسول الله قال لهم والله لو شئتم لصدقتم وصدقتم وقلتم اجتنى فقيرا فاغنيناك ضعيفا فقويناك زي ليلا فعززناك قالوا لا بل المن لله ورسوله قال يا معشر الانصار قيام عشر الأنصار اوجدتم علي في انفسكم وجدتم علي في انفسكم من اجل لياء شوك فلوس من أجل لعاعة من الدنيا أتكفأ بها هؤلاء والذي نفسي بيده إني لا أعطي الرجل من الدنيا مخافة أن يكبه الله على وجه في النار والله لو لا الهجرة لكنت من الأنصار ولو سلك الناس طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار الناس دثار والأنصار شعار ثم رفع يده عليه الصلاة والسلام وقال يا محشر الأنصار أما تردون؟ أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشات والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده وقال اللهم اغفر للأنصار قول أمين اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الأنصار فبكى القوم حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم وهنا حفظ إبراهيم بيقول قصيدة في أجمل ما تقرأ عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولو أزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنه فإن ذكروا الخليل إلا وسيدنا إبراهيم فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى وإن ذكروا نجي الطور سيدنا موسى فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحياً وكلم مزام خاطبة وأثنى وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حصنى فدرع محمد القرآن لما تلى والله يعصمك اطمأن وأغرق قومه في الأرض نوحا بدعوة لا تزر أحدا فأثنى ودعوة أحمد ربه دي قومي فإنهم لا يعلمون كما علمنا وكل الأنبياء يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا فكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وزد وبارك عليه كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم سدنا النبي محمد تاج رؤوسنا عليه الصلاة والسلام السيده ام تقول في صحيح البخاري اخر ما نطق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاه الصلاه الصلاه, الصلاة وما ملكت ايمانكم ام سلمى بتقول تنطق بها صدره ولا تخرج من لسانه وافنه وهو بيموت كان حريص علينا على صدق السلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان كل اللي ميكلمني الوقت كان, كان اسمك كريستينا وكان اسمك اسمك جورج وكان اسمك إذاك وكان اسمك ديفيد لأن البلد دي كانت بلد قبطية نصرانية لقول النبي عليه الصلاة والسلام حارب قومه وحارب كل الناس لو لا لكنا حطب حطب اليوم من حطب جهنم عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة لما سئلت هل صلى رسول الله قائدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام جي في اخر حياته وصلى قاعد قالت نعم حين كبر وحطمه الناس وفي كل ده كان في ذات نفسه فقير عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشرني في زمة المساكين كان صلى الله عليه وسلم السائل يأتي من البادية يقف على رفقة النبي يقول لهم في محمد أيكم محمد لا أعد على كرسي ولا قدامه عرش ولا, ولا لبس تاج ولا شارة ولا أي حاجة والسائلة عيشة بتقول له في يوم يا رسول الله هل أكلت متكئا لو أكلت متكئ يعني, يعني اقعد كده اجلس جلسة الملوك هل اكلت متكئا تقول فهوى وحنى رأسه ثم انحنى ثم انحنى ثم انحنى حتى كاد يسقط على الارض ويقول يا عائشة بل اجلس كما يجلس العبد واكل كما يأكل العبد انما انا عبد ابن عبد عليه الصلاة والسلام وكان يقول لربنا في دعاء يقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك يعني انا مش كنت عبد عند حد تاني وخلاص بيت لا لا لا ده انا عبد وسليل العبوديه انا عبد عندك وابويا عبد وامي اما امي اما عندك ابويا وامي بيشتغلوا عندك وانا عبد ابن عبد جاهد عليه الصلاه والسلام كل ده علشان ده علشان احنا علشان احنا نبقى مسلمين قال مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نار فجعلت الدواب والهوام تتق... تتقحمنا في النار فمثلي وهذا وم... مثلي ومثلكم انا اخذ انا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون مني في النار احنا مش عايزين الغضبه دي تبقى مجموعه مشاعر ايمانيه يا جماعه الغضبه دي جميل ان هي تبقى بس الغضبه دي محتاجين ان احنا ان تتحول الى وقود للسير إلى الله سبحانه وتعالى الى وقود للاتباع ان احنا نتبع سنه النبي عليه مش ان احنا نتبع الهدي بس ده الدين وده جميل ان انت تتبع السنه الظاهر ولكن الأول الاولى ان انت تتبع هديو الداخلي هديو الباطن عليه الصلاه والسلام في تعامله في عبادته في عباده عليه الصلاة والسلام في أذكاره – في حياته – في تعامله مع زوجته تستنى بسنته كاملة ده المفروض نحن بومه نستفيد من هذا الدرس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيحبوه أعداء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كانوا بيحبوه يعني مما يذكر إن ابن عمته ابن عمت النبي عليه الصلاة والسلام عاتقة بنت عبد المطالب كان اسمه صفوالي بن قمية كان من أشد أعداء, أعداء النبية عليه الصلاة والسلام له يا محمد لو كان على الأرض بك كافر ماحد لكان أنا ولن أؤمن لك ونزلت فيه أواخر سورة الإسراء حتى أراك ترتقي في سلم إلى السماء وتأتي بصك عليه شهادة من أربعة من الملائكة يقولون انك نبي ولا أخلك إن فعلت أنني سأؤمن بك وكان صفوان بن ميا رجلا شحيحا كان شحيح جداً بيحب المال فالغنائم حنينك الكبيرة أسر في حنين والنبع عليه الصلاة والسلام أخذ من يدي وجعل أدور به على الغنائم فوقف على واد كبير واد كبير بين جبلين فيه ابل وبقر تايعر في ابل كبيرة فقال له يا صفوان أن هذا؟ يا صفوان أن هذا؟ قال نعم يا محمد قال أن قال نعم قال هو لك بما فيه يعني الوادي نفسه بما فيه فقال اتهزأ بيها محمد قال هو لك بما فيه فاطرق الرجل فكان حكيما قال اشهد أنه لا يجود بكل هذا الا نبي اشهد أن لا اله الا الله وآنك رسول الله الرجل لما جي للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اعطني من هذا المال فإن هذا فانه ليس مالك ولا مال ابيك اعطني من هذا المال فقال النبي لهم اعطوه ثم قال لهم اعطوه ثم قال لهم اعطوه فعاد الرجل وقال ايها الناس أسلموا أيها الناس أسلموا فإني قد جئتكم من عندي خير الناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طيب إحنا نخرج بده كله من إيه إن إحنا نشتاق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نتابع سنته ما نفسكش تشوف النبي ما نفسكش تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في ناس بتذهب لزيارة النبي وفي ناس النبي بياتي لزيارتها النبي بياتي لزيارتها في اوضه مخصوص في ناس تسافر المدينة وتحجز طيران وتروح تسافر المدينه اسال الله عز وجل ان يردنا اليها سالمين يا رب من لذه الوفود على النبي صلى الله عليه ولا لذه الحج والعمره اللهم امين وفي ناس النبي عليه الصلاه والسلام بيجي لها لغايه بيتها لحد اوضه نومها لغايه عند في كلام دقاء في النبع عليه الصلاة والسلام قال من رأيني في المنام فقد رأاني حق حقا فإن الشيطان لا يتمثل بيه عمرك شفت النبع عليه الصلاة والسلام؟ عمرك شفت النبع عليه الصلاة والسلام؟ طيب ما نفسكش تشوفه ما نفسكش تشوفه, ما نفسكش تشوفه. سأحكي لكم القصة ونختم بيها شيخنا الحبيب الشيخ نعمال حسان ربنا يحفظه وبركنا في عمره يا الله ما امين كان في أحد دروسه في درس هنا في المنصورة كان في أحد الدروس جاءوا بعد الدرس أحد طلبة العلم يعني من لباسه متواضع كده أخ طيب فقيف له أنا والدتي امرأة عجوز ومريضة وعايزك تزورها وهي قالت لي يروح قولي محمد حسان أنا عايزك تيجي تزورني عايزك تيجي تزورني فالشيخ شمع عسان رجل مؤدد له حق وخلص الدرس وراح معاه لست الفقيرة دي بيقول دخلت امرأة عجوز كميرة اي اي يعني بس واضح اني امرأة صالح وبتذكر الله فكلست بجوارها كده بقولها ألف سلام عليك يا حجة شفاك الله عصاك ألف سلام عليك مالك قالت له يا ابني ما تشغلش بالك أنا عارفة دوايا قال لها طيب احنا ممكن اخذك في عربيتي اوديك المنصورة لأحسن دكتور في المنصورة هيكشف عليك قالت له يا ابني ما تشغلش بالك انا عارفة دوايا قال لها طب خلاص هنتصل بأي اسعاف من اكبر مستشفى من مستشفات المنصورة يجي يخديك يوديكي نكشف عليك قالت له يا ابني ما تشغلش بالك انا عارفة دوايا اصلا ما شوفتش النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بقالي تلتية انت شفتو كم مرة طب السؤال بقى هل احنا نستحق اصلا ان احنا نشوفه يعني احنا هو لو شفنا كده على وضعينا ده لو احنا النهاردة لو جه عليه الصلاة والسلام وفتح الموبايل بتاعك وشف الهيست بتاعك بتاع النهاردة النهاردة بس هتتكسف ولا لا لو شف الصور اللي عندك على التلفون بتاعك هتتكسف ولا لا لو شاف المواقع اللي انت دخلت عليها هتكشفي ولا لا لو دخل قطيك و شافي الحاجات المستخددي وا لا النبي عليه الصلاة و السلام قال لكم إني مباهن بكم و يوم القيامة فلا تسودوا وجهي كل معصية انت, بت... كل معصية انت بتعمليها انت بتسود وجه النبي عليه الصلاة و كل معصية انت بتعملها انت بتسود وشة النبي عليه الصلاة و الصلاة و اللي هيبقى الناس غرآنة فعرقها وكله بيجري على النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض فتلاقي هو بيحضن واحد جدا وحبيبي ويخضب الحضن في واحد تاني يقول الملائكة تخطفوا فيقول لهم امتي امتي فيقولون انك لا تدري ماذا احلسوا بعدك فيقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا سحقا سحقا بعدا بعدا يطرحنا هيتقلنا امتي امتي ولا هتقلنا سحقا سحقا يطرحنا نفضل ننشر سلوة النبي عليه الصلاة والسلام ونحافظ عليها ونعلمها الناس ونزب عن عرضه ولا أنا مالي أنا مالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهختم بيها جهل واحد من أئمة السلف التابعين وكان رجلا داعية داعية عالما عابدا مجاهدا اسمه منصور بن زازان قال له يا منصور قبل ما يموت بتلات اياب يا منصور جزاك الله عن أمتي خيرا يا منصور جزاك الله عن أمتي خيرا لو شافك لو شافك هيقولك جزاك الله خيرا ولا هيقولك التانية لا جزاك الله خيرا احنا محتاجين نعمل سنة النبي عليه الصلا000 لازم تنتشر ولازم العالم كله يعرف عن النبي عليه الصلا000算 اعمل ايه اعمل, اعمل اعمل هات كتاب سيرة وترجمه وترجمه وحطه على موقع ليه المسلمين الاجانب او المسلمين الجدد عرف النبي عليه الصلاة والسلام بابليكيشن ويبثه هاتي كتيبات ووزقيها على زميلك اعملوا حلقة على الواتس اياب على الزوم وقرأوا الرحيق المختوم عرفوا الناس نبيهم احنا مش محتاجين يا جماعة المعركة دي مش معركتنا مع الغرب بس مش معركتنا مع فرنسا وإنجلترا وألمانيا والسويد وبلجيكا وأمريكا معركتنا مع المسلمين أنفسهم احنا المسلمين لا يتذكروا النبي إلا من الحين للحين المسلمين قوم فيهم خير النبي نبي المسلمين قال لا يزال الخير فيا وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة آخر ملمح النبي لم يكن ييأس من أحد أبدا لما جاءوا الطفيل بن عمر الدوسي ده آخر ونخ... لما جاءه الطفيل بن عمر الدوس عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه فقال له يا رسول الله أرسلني إلى دوس فأرسله النبي إلى دوس عليه الصلاة والسلام مبعوثا موفدا إلى دوس ولكن دوس لم تسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الطفيل قال يا رسول الله أدع على دوس فقد صبأ الدوس النبي رفع إيده فقال الطفيل خلاص النبي رفع إيده وهيدع على دوس قال هلك الدوس فدعا النبي عليه الصلاة والسلام رفع أدوه وقال اللهم اهدي دوسا واتبهم فأتى الدوس عن بكرة أبيهم اللهم اهدي دوسا واتبهم احنا عايزين كده نبقى دعاء دعاء أو فياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واقفين على ثغره واقفين على المكان اللي هو سبهالنا علشان لما نقبله نبقى فخورين بدا نحبه في الدنيا ونحشر تحت لوائه ونعيش على سنته سيدنا ابنال ابن رباح كان كل يوم يؤذن قبل الأزان ويذهب يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان آخر يوم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقف لا يؤذن حتى جاء عند أشهد أن محمد رسول الله فسكت وضجت المدينة بالبكاء وهاجر سيدنا ابنال إلى الشام وظل سنين لا يؤذن حتى لا يقول أشهد أن محمد رسول الله بعد سنين بأحد الفتوح وقف سيدنا بلال وسيدنا عمر والصحابة كلهم ووقف ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فبكى وبكى كل الجيش محبة له نحن لا نملك إلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام عايز تحبه اتبعه ودافع عن سنته وخليه قوي في التمسك بدينه حتى تلقاه على الحوض أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السدادة والتوفيق وأن يجعلنا من جنده وأوليائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سلام عليكم